بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا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 ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يومنا الفصل كان ميقاتا يوم يوفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصدا للطاعين ما لابثين فيها قابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حمّى وغسقا جزاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدا وأعنب وكواعب التراب وكأسندها قراب لا يسمعون فيها لغو ولا كذاب جزاء